كتاب دفتر صورة بقايا رحلتي وياك وفيه صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتاب دفتر صورة بقايا رحلتي وياك وفيه صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتابه دفتر صورا بكايا رحلتي ويا وفيه صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتاب ودفتر صورا وك يا رحلتي وياك وفي صندوق ذكرانا ومن حزنا ماضينا كتاب ومدفتر وصورها وك يا رحلتي وياك وفي صندوق ذكرانا حنين الشوق يشقيني حنين الماضي يبكيني حنين الشوق يشقيني حنين الماضي يبكيني وأوراقي وأقلامي بكتل حساسها فيني صوراً بقايا رحلتي, ويا رحلتي وياك وفي صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتاب ودفتر وصوراً بقايا رحلتي وياك وفي صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا يا رحلتي وياك وفي صندوق ذكرانا من أحزان ماضينا أحاول أنس ما أقدر أحارب شوقي أذكر أحاول أنس ما أقدر أحار شوقي أذكر مشاويري واحزاني معاك باليوم والشهر كتاب دفتر صورة بكاية رحلتي ويا وفي صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتاب دفتر في